Smyla, jag är al jag är rolig. alla När allt människan min utrufte ämshåg inrättade, fajade han honom إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافر شرهون من منك سن كان مزاجها كفورة عين يشرب بها. كان شروط استطير ويطعمون الطعام على حب جيم سكين ويتيم واسف. حذاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطر ورثوا سورة وجزاءهم بما صنوا جنة <وحريرا> سكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً وَذَنِيَةَ النَّعْلَىٰ إِن ظَلَالَهَا وَإِلَىٰ لَيْلٍ ثِقَافٍ بَاسِيرٍ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن صَدَفٍ 124. ويسقرن في ذا كأسا كان بذا جهازا of you. One e وحلوا أساور من فضة وسقاهم عبهم شرا بربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك ذكرة وأصيلا وَامِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا نحن خلقناهم وشدّرنا السرعون وإذا شئنا فدلنا أنت لهم تبديلا إنها kiratu faman sha'a taqfa والظالمين أعد لهم عذابا أليم